وَّ اللَ م جَنا حُّ لينَ وَحمةِ وَق وَبّ حمُّ م كماَم وَبيان صن وَّ لَ جنا حُّ لحمَة وَق وَبّ حّ م